يوْومَ تَجد كلُلُّ نَفْسَّ امِلَتْ مِن خَيرٍ محُحضَرَ كَم تَجد كلُ نَفْسٍ م عَامِلََتْ مِ غَيرٍ مححضرَ وَمامِلَ مِن خير محضرا أن بَنَهَا وَبَنَهُ أَمَدًا ضَعيد وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ قل إن فَتَسْرَعُونَ يَغْفِرْ لَكُمُ اللَّهُ وَهُوَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ قل أطيع الله, فإن تولوا فإن الله لا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ وَلَوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ اصطفى تَن بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ زُرِيَّةً بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لك ما في بطني محررا فتقبل مني كنتكني محضرا ستقصد مني انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها أنت أَعْلَمُ بما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ فَلَمَّا وَضَعَتْهُ نَادَتْ بِهِ أَنْ تَتَقَبَّلَهُ ۖ فَلَمَّا رَأَتْ مِنْهُ الْيُعْقُوبُ وَجَّهَتْ وَجْهَهَ لِلَّذِي أَسْلَمَ ۚ فَقَبِلَتْ مِنْهُ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مغين وإني أعيذها بك فتقَبلَها رَبّها بقَبولولٍ حسَن وَأَن بتَأََب حسَنَ وَوكَّ هذاكرية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها قال يا مريم ان لك هذا قالت يا مريم لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله ان الله يرزق من حساب ان الله يرزق من يشاء بغير حساب